وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كل من عِنْدِ اللَّهِ فما لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك من الناس رسولا وكفى بالله شهيدا